بسم الله الرحمن الرحيم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم الْكِتَابِ الْمُبِينِ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ إنا إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ إِنَّا نزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين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 فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين امرا من عندنا انا كنا مرسلين امرا من عندنا انا كنا مرسلين امرا من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 إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ مُوقِنِينَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّقِرِّينَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّقِرِّينَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ لا يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين يحيي حي ويميت ربكم ورب ابائكم الاولين لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب ابائكم الاولين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 لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب ابائكم الاولين بل هم في شك يلعبون بل هم في شك يلعبون بل هم في شك يلعبون بل هم في شك يلعبون بل هم في شَكٍّ يَلْعَبُونَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين أرتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم يغشى الناس هذا عذاب أليم يغشى الناس هذا عذاب أليم يغشى الناس هذا عذاب أليم يغشى الناس هذا عذاب اليم يغشى الناس هذا عذاب اليم يغشى الناس هذا عذاب اليم ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون رَبَّ نَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ رب نكشف عنا العذاب انا مؤمنون رب نكشف عنا العذاب انا مؤمنون رب نكشف عنا العذاب انا مؤمنون رب نكشف عنا العذاب انا مؤمنون ان لهم الذكرى وقد جاءهم رسول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 ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مَجْنُونٌ إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَامِدُونَ إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَامِدُونَ إِنَّكَ كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ إِنَّكَ كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ إِنَّكَ كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ إِنَّكَ كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَامِدُونَ إِنَّكَ كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَامِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا اَمَن تَقِمُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى اِنَّمَا تَقِمُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى اِنَّمَا تَقِمُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى اِنَّمَا تَقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمًا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 إلى عباد الله إني لكم رسول أمين أن أدعو إلى عباد الله إني لكم رسول أمين أن أدعو إلي, إلى عباد الله إني لكم رسول أمين أن أدعو إلى عباد الله إني إِنَّ لَكُمْ رَسُولًا آمِينَ أَنْ أَدْعُو إِلَى عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِينَ أَنْ أَدْعُو إِلَى عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِينَ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 وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ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 اَمْ تُؤْمِنُوْنَ لِي فَاعْتَزِلُوْنَ فَدَعَا رَبَّهُمْ اَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُوْنَ فَدَعَا رَبَّهُمْ اَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُوْنَ فَدَعَا رَبَّهُمْ اَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُوْنَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَسْرِي بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَسْرِي بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَسْرِي بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ وَاتْرُكِ الْ اخرر رهوا انهم جند مغرقون واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون كم تركم من جنات وعيون كم تركم من جنات وعيون كم تركون من جنات وعيون كم تركون من جنات وعيون كم تركون من جنات وعيون كم تركون من جنات وعيون كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ و زُرُعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنِعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَانِكِينَ وَنِعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَانِكِينَ وَنِعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَانِكِينَ وَنِعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَانِكِينَ وَنِعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَانِكِينَ وَنِعْمَةٍ كَانُوا فيها فاكهين ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها طوما آخرين كذلك وأورثناها طوما آخرين كذلك وأورثناها طوما آخرين كذلك وأورثناها طوما آخرين كَذَالِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا طَوْمًا آخَرِينَ كَذَالِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا طَوْمًا آخَرِينَ كَذَالِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا طَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ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 فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ وَلَنَقَدَنَّجْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ وَلَنَقَدَنَّجْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ وَلَنَقَدَنَّجْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ وَلَنَقَدَنَّجْنَا بَنِي اسراء الى من العذاب المهين ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين ولقد نجينا بني اسرائيل مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ <سؤال> مِن فرعون إنه كان عاليا من المسرفين مِن فرعون إنه كان عاليا من المسرفين مِن فرعون إنه كان عاليا من المسرفين مِن فرعون إنه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 انها اولائي يقولون انها اولائي يقولون انها اولائي يقولون انها اولائي يقولون يكون <تصفيق>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 إِنَّمَا مَوْتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ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 فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُم صَادِقِينَ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 أهلكناهم unlucky كانوا مجرمين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهم خير أم قم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 illa man rahimallah innahu huwal azizur rahim illa man rahimallah innahu huwal azizur rahim illa man rahimallah inn <إلا من رحم> هُوَ <الله> الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ <إلا من رحم الله> <إلا من رحم> هُوَ <الله> الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ان شجره الزقوم ان شجره الزقوم ان شجره الزقوم ان شجره الزقوم ان شجره الزقوم ان شجره الزقوم طعام الاثيم طعام الاثيم طعام الأثيم, طعام الأثيم طعام الأثيم طعام الأثيم طعام الأثيم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون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 كغلي الحميم كغلي الحميم كغلي الحميم كغلي الحميم كغلي الحميم خذوه فاعتلوه خذوه فاعتلوه الى سوال الجحيم خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ خُذُوهُ وَاعْتِلُوهُ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ خُذُوهُ وَاعْتِلُوهُ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنَ الْعَذَابِ الْحَمِيمِ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 إِنَّ هَٰذَا مَكَانٌ بَهِتٌ تَمْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ انَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ في جنات وعيون في جنات وعيون في جنات وعيون في جنات وعيون في جنات وعيون في جنات وعيون يَلْبَسُونَ مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ يَلْبَسُونَ مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ يَلْبَسُونَ مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ يَلْبَسُونَ مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ رَقٍّ مُتَقَابِلِينَ يَلْبَسُونَ مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ يَلْبَسُونَ مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ يَلْبَسُونَ مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ الْعَيْنِ كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ الْعَيْنِ كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ الْعَيْنِ كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ الْعَيْنِ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ الْعِينِ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ الْعِينِ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ الْعِينِ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمِنِينَ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمِنِينَ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 لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ التَّالِ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ التَّالِ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ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 لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ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 فضلًا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فضلًا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فضلًا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فضلًا من ربك ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 فارتقبوا انهم مرتقبون فارتقبوا انهم مرتقبون فارتقبوا انهم مرتقبون فارتقبوا انهم مرتقبون فارتقبوا انهم مرتقبون فارتقبوا انهم مرتقبون فارتقب إنهم مرتقبون